أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن, أن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 إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدؤ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقص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 ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا بغفلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات نعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمه وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ كشفنا عنه ضره مر فلم ما كشفنا عنه ضره مر كان لم يدعنا إلى ضر مس كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لم ما ولوا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء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 فَقَدْ لَبِثْتُ فِي كُمْ عُمْرًا من قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَغْلَمُ مِنْ مَنْ فَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ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 وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إني مَعَكُم مِّنَ المنتظرين وَإِذَا ناس رحمة من بعد ضرر أمستهم إذا لهم مكر إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكر إن هو يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجوين بهم بريحة طيبة وجرين بهم بريحة طيبة وفرح بها جاءت ريح عاصف. سيفوا جاءهم الموج من كل مكان وظنوا وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين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 إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون Inna ma mithalu Kama in azalna hu mina alma kma sama إذا أخذت الأرض زخرفها وزيانتها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا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 فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنتُمْ نَاعِمًا عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو Ma نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ إلى اللَّهِ مولاهم الحق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 وَمَن يُدبِّرِ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا ضَلَالٌ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين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 Afäentä tahdii alomya ولو كانوا laiubassiru Inna allah lai yaghlimu elinas شيئen Inna allah lai yaghlimu elinas شيئen ولكن ennaas anfusahum كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإن ما نرينك بعض الذين عدّهم أو נתوفّينك فإيلنا مرجعهم فإيلنا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمّة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 نَظَلَ مُذْقُ عذابَ الخُلد، ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ نَظَلَ مُذْقُ عذابَ الخُلد، هَلْ تُجْزَونَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَمْبِئُونَ كَأَحَقُّهُ قُلْ إِيَّوَرَبِّ إِن لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وَقُوِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِصْتِ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور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 الرزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة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 لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزن كقولهم إن العزة لله جميعا إن العزه لله جميعا هو العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا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 Subhanahu wala ilahiulahu ma fi al-samaat wa ma fi In andakum min sultani bhaaza. Ataqoolun ala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 وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكُم مَّقَامِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَعَلَ اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ قَضُوا إِلَيْهِ ثُمَّ قَضُوا إِلَيَّ وَلَتُضِغُونَ فَإِن لايتهم فما سألتكم من أجر إن أجره إلا على الله إن أجره إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك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 ما بعثنا من بعدهم موسى وهرون إلى فرعون وملئه بأياتنا فاستكبو وكانوا قوم مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا, قالوا سحر مبين قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم السحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباة. لكما الكبريا في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوم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 علي خوف على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون العالِم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنت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 وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوء لقومكم بمصر بيوتا أن تبوء لقومكم بمصر بيوتا وجعلوا بيوتكم قبالتهم وأقيم الصلاة وبشر المؤمنين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 voi, بِبَنِي oli الْبَحْرَ bani, فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ rauha, et, حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمنت قَالَ آمنت أنه لا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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ الصِّدْقَ وَرَزَقْنَاهُمْ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا أَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ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 ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلو لا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم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 نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن في فِي شَكٍّ تعبدون من دون الله ولكن ولكن أعبد الله الذي يتوافك وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. Voi, niin من دون الله ما لا teen, ولا يضرك teen, فإن فعلت minä teen, من minä teen, niin الله بضر niin minä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 واتبع ما يوحى اليك اصبر حتى يحكم الله اصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين